الحمد لله وحده الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله عليه وعلى وصحبي وسلم اما بعد كما جلنا مع لقاءات المسميات دي التيسير لتفسير عند قوله تعالى الله نور السماوات والارض وذكرنا معنا هذه الايه على سبيل الاجمال المره وهذا اوان التفصيل قال ابن كثير الله قال عليه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الله نور السماوات والأرض يقول هادي أهل السماوات والأرض قال ابن جريج قال مجاهد وابن عباس في قوله الله نور السماوات والأرض يدبر الأمراء فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما وقال ابن جرير بسنده عن أنس ابن مالك قال إن الله يقول نوري هداي واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره قال هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والأرض فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من آمن به قال فكان أبي بن كعب يقرأها مثل نور من آمن به فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره وهكذا قال سعيد بن جبير وقيس ابن سعد عن ابن عباس أنه قرأ هكذا مثل نور من آمن بالله مثل نور من آمن بالله قال فهذا هو مثل من جعل الإيمان والقرآن في صدره هو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره فهذا مثل نور من آمن بالله جل وعلا فلا, فلا إيمان بدون قرآن ولا صنة لذلك من جمع القرآن والصنة فهو في أعلى المراتب ومن أعلى الناس في مستوى الإيمان في القلب قال وقرى بعضهم الله نور السماوات والأرض وعن الضحاك الله نور السماوات والأرض على صيغة الفعل الماضي وهي قراءة زيد بن علي وأبي جعفر وعبد العزيز المكي الله نور السماوات والأرض <تصفيق> نعم <تصفيق> قراءة زيد بن علي وأبي جعفر وعبد العزيز المكي قال ابن كثير وقال السدي في قوله الله نور السماوات والأرض فبنوره أضاءت السماوات والأرض وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بيها أن يحل غضبك أو ينزل بسخطك لك العصب حتى ترضى ولا حول ولا كوة إلا بالله والحديث ضعفه الشيخ الألبني في ضعيف الجامع وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن والقيم هو القائم على كل شيء ومعناه مدبر أمر خلقه جل في علاه ومدبر أي المولى عز وجل أمر خلقه أي كل شيء خلقه جل وعلا قال وعن ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه جل وعلا إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه وقوله تعالى مثل نوره في هذا الضمير قولان نوره هذا الضمير فيه قولان الأول أنه عائد إلى الله جل وعلا أي مثل هداه في قلب المؤمن قال ابن عباس كمشكاتل والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه السياق الكلام تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منهم فشبى قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كبر فيه ولا انحرافه فهذا فيه قولان أي الضمير الأول أن مثل نوره الهاء تعود على رب العالمين أي مثل هدى المولى عز وجل في قلب المؤمن كمشكاه والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن يعني مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاه قال ابن عباس مجاهد ومحمد بن بكعب وغير واحد هو موضع الفتيلة من القنديل هذا هو المشهور ولهذا قال بعده فيها مصباح وهو الزبالة بتشديد الزال وضمها الزبالة التي تضيء وقال العوفي عن ابن عباس في قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح وذلك أن اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يخلص نور الله من دون السماء فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة والمشكاة كوة في البيت قال وهو مثل ضربه الله لطاعته فسم الله طاعته نورا ثم سماها أنواع شتى وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد الكوة بلغة حبشة وذاب غيره فقال هي القوة وليست الكوة هي القوة بضم الكاف قال وذاب غيرهم فقال المشكات القوة التي لا منفذ لها وعن مجاهد المشكات الحدائد التي يعلق بها أو يعلق بها القنديل قال والقول الاول اولى وهو ان المشكات هو موضع الفتيلة من القنديل ولهذا قال فيها مصباح وهو النور الذي في الزبالة قال, قال أبي بن كعب المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره أي في صدر المؤمن وقال السدي هو السراج المصباح في زجاجة أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية, صافية وهي نظير قلب المؤمن فإن ضوء الإيمان يشرك في هذا القلب الصافي وقال أبي بن كعب وغير واحد وهي نظير قلب المؤمن الزجاجة كأنها كوكب دري قرأ بعضهم بضم الدار من غير همز من الدر أي كأنها كوكب من در وقرأ الآخرون درئي ودرئي بكثر الدال وضمها مع الهمز فبعضهم قرأ بدون همث مع ضم الدال وهي قراءتنا كأنها كوكب دري وبعضهم قرأ بضم الدال مع الهمث فقال دري وبعضهم قرأ بكسر الدال مع الهمث دري قال من الضرء وهو الدفع وقرأ آخرون درئي ودرئي بكسر الدال وضمها مع الهمزة من الضرء وهو الدفع وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب درارية والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب درارية قال أبي بن كعب كوكب مضيء وقال قتادة مضيء مبين ضخم يوقض من شجرة مباركة أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة زيتونة بدل أو عطف بيان لا شرقية ولا غربية أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار ولا في غربها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب بل هي في مكان وسط تقرعه الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا هذا معنى قوله تعالى لا شرقية ولا غربية يعني لا تكون في مكان بحيث ينقطع عنها الضوء في وقت دون وقت الله بل هي في مكان وسط فتظل الشمس عليها طوال النهار نعم الفتيلة لما تدخلها في المصباح اللي هو وتروح مولح الفتيلة لما تدخلها في المصباح الفتيلة لما تدخلها في المصباح أو شوية جاز عشان تضائع طبعا هو أفضل المعالي لأنه ذكرته المرة الماضية ولو تبقى وقت نأتي عليه مرة ثانية إن شاء الله. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله زيتونة لا شرقية ولا غردية قال هي سجرة بالصحراء لا يظلها سجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها وقال يحيى ابن سعيد القطان عن عمران ابن حدير عن عكريمة في قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها فإن الشمس تظل منصبة عليها. قال وقال ابن وبيحات لسنده عن اكلمة وسأله رجل عن قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية قال تلك زيتونة بأرض فلاه إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها فإذا غربت غربت عليها فذلك أصفى ما يكون من الزيت كذلك قلب المؤمن قبل أن يضاء بنور الكتاب والسنة فإن الإنسان مفتور على توحيد المولى عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود, مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فأول الحديث كل مولود يولد على الفطرة جماهير أهل العلم على أن الفطرة هنا معناها الإسلام فتخيل لو أن هذه الفطرة لم تغير ثم تعلم الكتاب والسنة ازداد ازدادت هذه الفطرة ايه؟ إخلاصا وتقربا وإضاءة كما أن زيت زيتون لحاله لا يحتاج إلى من يضيئه فتخيل لو أنه اجتمع مع النار فعضاءه كيف يكون حاله هذا هو وجه التشبيه وقال مجاهد في قوله تعالى الزيتونة لا شرقية ولا غربية قال ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت أو غربت كلاهما صحيح وعن سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء قال هو أجود الزيت قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرقي فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس فالشمس تصيبها بالغداة والعشي فتلك لا تعد شرقية ولا غربية وقال السدي قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرقي ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله وقيل المراد بقوله تعالى لا شرقية ولا غربية أنها في وسط الشجر ليست بادية للمشرق ولا للمغرب طبعا كل عالم هولاء يحاول أن يأتي بمعنى يكون أنصع بياضا من المعنى الآخر لذلك تواردت المعاني وإن كانت كلها تصب في معنى واحد أشهد أن زيت الزيتون من أنصع ومن أجود الزيوت فإذا أنير المصباح بزيت الزيتون كان أشد إضاءة من أي زيت آخر إذلك قلب المؤمن وضحت وقال أبو جعفر الرازي بسنده عن أبي بن كعب في قول الله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت قال فكذلك هو المؤمن فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بها فيثبته الله فيها فهو بين أربع خلال ان قال صدق وإن حكم عدله وإن ابتلي صبر وإن أعطي شكره فهو في سائر الناس كالرجل الحي ينشي في كبور الأموات وما أجمله من تعبير قال ابن أبي حاتم بسنده عن تعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربة وقال عطية العوفي لا شرقية ولا غربية قال هي شجرة في موضع, في موضع من الشجر يُرى ظل ثمرها في ورقها كنايه عن عن كنايه عن ورق الشجر او كنايه على اي نعم الشفافيه حتى أن الثمر يظهر في الورق وهذه من الشجر لا تطل عليها الشمس ولا تغرب وقال ابن أبي حاتم لسنده عن ابن عباس ان رضي الله عنهما في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية ليست شرقية ليس فيها غرب ولا غربية ليس فيها شرق ولكنها شرقية غربية وقال محمد بن كعب القرظي لا شرقية ولا غربية قال هي القبلية وقال زيد بن أسلم لا شرقية ولا غربية قال الشام وقال الحسن البصري لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية ولكنه مثل ضربه الله تعالى لنوره وقال الضحاق على ابن عباس توقد من شجرة مباركة قال رجل صالح زيتونة لا شرقية ولا غربية قال لا يهودي ولا نصراني يعني هذا لا يضاع في قلب اليهود ولا النصر لذلك أتبع ابن كثير هذه الأقوال بقوله وأولى هذه الأقوال القول الأول وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح دارز ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطفوا كما قال غير واحد من من تقدم ولهذا قال تعالى بعدها يكاد زيتها يضيء ولولا لم تمسسه نار قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يعني كبوء إشراق الزيت أظن المعنى واصل ولا؟ <تصفيق> لو أن الله جل وعلا من على عبد بالهدايه هذه الهدايه متفاوت اعلى درجات الهدايه المثل لها هذا المثل لو ان الله جل وعلا كتب هدايه على عبد مثل هدايه المولد عز وجل ومثل نوري هذه الهدايه في قلب المؤمن ايه كمشكاه الفهم اصبح هذه الايه تنطبق على قلب المؤمن لانه المحرك لبنيانه ماشي مثل نورنا نوري او مثل هدى المولى عز وجل في قلب العبد ماش على هذا المعنى ولو على المعنى الاخر ايه الاشكال النور النور بمثابه الهداية وجود النور يدل على وجود الايه الايمان ووجود الهداية الهدايه ووجود طبقات ثلاثه يريد النور العظيم يعني وجود نور يدل على خير عامه أما وجود الظلمه لذلك دائما الموضع جل يشدد الايمان بالايه بالنور ويشدد الكفر بالظلمات دائما في اكثر من ايه من ايه من الظلمات الى النور والله تعالى يخرج من الكفار يخرجون ال ال ال ال ال ال ال ال الناس من ال من النور الى الظلمات والله عز وجل من من الظلمات الى الايه النور كما في سوره البقره وغيرها فهذا ده المراد ده نور ده نور هو يعني نور فالح ولو كنا ولو كنا بذلك لا نعرف هذه الايه لكن حذكرنا مرة ماضيه لو كشف عن صبحات وجهه بس هو ده ما نقولش بقى ايه لا ده مش مش صفه للمول عز وجل لا هي من صفاته انه ايه احنا قلنا نفس الصفات احنا قلنا نفس الصفات دي دي احنا خالص <تصفيق> نور من... يعني احنا ليه ليه هنأول او ليه هنقول يعني ده كنايه عن كذا لا هو هنا المعنى على ظاهره مثل نوره يعني مثل هدى المولى عز وجل للمؤمن اللي هو الايه النور يعني انت تقصد النور قال بعضوه مثل نوره اي مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاتل فيها مصباح انا برضو مش فاهم يعني المعنى ده مش واضح؟ عند ده ليه معنى نور الضوء بمعنى الهدائر؟ لا مفيش معنى ليه نقول معنى يونه؟ ليه نقول معنى يونه؟ الاتنين اصلا يصاب بان فيه معنى واحد ليه نقول معنى يونه؟ ده في الضمير ماشي نقول في ايه؟ فيه قولان لكن لو في النهايه بقى في... طب... ال... الآية على كلا الوجهين يختلف معناها انا عندي معنى معنى نور ومعنى ثاني ده هو لا لازم نستفهم ده لو كشف في احد وجه لا احمر ماشي ده هو النور اللي حاجه اه ده المقصود بالنور والنور اللي هو الله نور السماوات والارض ماشي ده غير الهدايه ده غير الهدايه ده انت بتتكلم في الايه الاوانيه بقى الله نور السماوات والارض ماكش ده انت بالمثال مش مش مش وعلى النور, النور كانور مرسل طيب هي ده قال وقوله تعالى نور على نور قال الاوسي عن ابن عباس يعني بذلك ايمان العبد وعمله وقال مجاهد والسدي يعني نور النار ونور الزيت يعني نور النار ونور الزيت وقال أبي بن كعب نور على نور فهو يتقلب في خمسة من النور فكلامه نور وعمله نور وما دخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة, إلى الجنة وقال شمرو ابن عطية جاء ابن عباس الى كعب الاحبار فقال حدثني عن قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس ولو يتكلم انه نبي من صفاته كما يكاد ذلك الزيت ان يضيء ولو لم تمسسه النار وقال السدي في قوله نور على نور قال نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء ولا يضي واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه فلا يكون قرآن إلا مع إيمان ولا يكون إيمان إلا مع قرآن لا هنا فسر معنا تاني ماشي ده معنا وعشان كده ال... ابن كثير قال ايه عن كعب الاحبار واخذ ايه يبين دادلينه معنى اخر ده جاب الاي من الاول جاب المثال من الاول قال وقال وقوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء اي يرشد المولى عز وجل الى هدايته من يختاره كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد بسنده عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى خلق, خلق إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضلى فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل والحديث صحاها الشيخ الألبني في صحيح الجامع طبعا قوله خلق خلقه في ظلمة أي في ظلمة النفس الأمارة بالسوء المجبولة بالشهوات والأهواء المضلة ثم بعد ذلك قال من أصار من نوره يومئذ اهتبى ومن أخطأه ضلى وقال جف القلم على علم الله جل وعلا أي على ما علم الله وحكم به في الأذن لا يتغير ولا يتبدل وقيل من أجل عدم تغير ما جرى في الأذل تقديره من الإيمان والطاعة والقفر والمعصية أقول جف القلم الأول أي جف القلم على علم الله عز وجل أي على ما علم الله وحكم به في الأذل لا يتغير ولا يتبدل وجفاف القلم عدارة عنه وقيل من اجل عدم تغير ما جرى في الازل تقديره من الايمان والطاعة والقفر والمعصية اقول جف القلم ثم ذكر ابن كثير طريقة أخرى عنه أي بهذا الحديث وقال تعالى ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن ختم الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال ثم ختم ابن كثير الكلام على الآية بحديث نراه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري وهو حديث ضعيف قال ابن عباس في هذه الآية هذا مثل نور الله وهداه لم يفرق بين نور الله وهداه فكلاهما بمعنى واحد ده كلام ابن عباس. هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن وصل كذا كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار فإن مسته النار زاد ضوءه كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا جاءه العلم زاده هدى على هدى ونورا على نور كقول إبراهيم من قبل أن تزيئه المعرفة هذا ربي من قبل أن يخبره أحد أن له ربا فلما أخبره الله أنه ربه زاد هدى فقال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومن قال إن هذا مثال للقرآن في قلب المؤمن قال كما أن هذا المصباح يستضاء به ولا ينقص فكذلك القرآن يهتد به ولا ينقص فالمصباح القرآن والزجاجة قلب المؤمن المصباح القرآن والزجاجة قلب المؤمن والمشكات لسانه وفهمه والشجرة المباركة شجرة الوحي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تكاد حجج القرآن تطبح ولو لم يقرأ نور على نور يعني أن القرآن نور من الله تعالى لخلقه مع ما أقام لهم من الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن قبل نزول القرآن نور وبعد نزوله نور فازدادوا بذلك نورا على نور ثم أخبر أن هذا النور المذكور عزيز وأنه لا يناله إلا من أراد الله هداه فقال يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس أي يبين الأشباه تقريبا إلى الأفهام والله بكل شيء عليم أي بالمهدي والضال ده ملخص ما ذكره الإمام الكرطبي في هذه الآية وضحنا الكلام معنايا طبعا هي عايزة أأمل و المعنى الأول أقرب وأوضح طيب قال تعالى في بيوت أفن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب لما ذكر المولى عز وجل مثل نوره في قلب المؤمن أراد أن يعرف الناس ما هي صفات هذا الرجل وما هي صفات من حوى هذا النور فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبق له فيها بالهدو والآصال قال ابن كفير رحمه الله لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح لما ضرب الله تعالى مثلا قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقدي من زيت طيب وذلك كالقنديل ذكر محلها أن هذه القلوب إنما توجد في المساجد وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أي أمر الله بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأسعال التي لا تليق فيها أي في المساجد كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع قال نهى الله جل وعلا عن اللغو فيها وكذا قال عكرمة أبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان ابن أبي خيثمة والسوسيان بن حسين وغيرهم من العلماء المفترين قال قتابة هي هذه النساجد أمر الله عز وجل ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول مختوب في التوراة الا ان بيوتي في الارض المساجد وانه من توضى فاحسن وضوءه ثم زارني في بيتي اكرمته وحق على المزور كرام كرامه او كرامته الزائر رواه عبد الرحمن ابن ابي حاتم في تفسيره طبعا هو معنى قوله تعالى أن ترفع بعض قال بان تبنا أن تبنا المساجد في الارض وبعضهم قال تعظم وتطهر من الدنس واللغو كما ذكر ابن كثير ولا مناسات بين المعنيين فكلهم الصحيح ويصح حمل الآية عليه قال وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها وذلك له محل مفرد يذكر فيه وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان فعن أمير المؤمنين عثمان بن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أخرجه في الصحيحين وراء ابن ماجة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة والأحديث في هذا كثيرة جدا وعن عائشة رضي الله عنه قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب الدور يعني المحلة التي يجتمع فيها عدد من البيوت كقبيلة كانوا يقولون على القبيلة محلة فالدور هذا هو, الإيه؟ هو المحلة وليس معنا الحديث أن الله تعالى أمر ببناء مسجد في كل بيت قبيلة كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا محلة رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي وقال البخاري قال أمر ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ابني للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وروا ابن ماجدة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مفاجدهم وهذا ضعيف كما قال ابن كفير وروا أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت, ما أمرت بتشهيد المفاجد ما أمرت بتشهيد المفاجد قال الخطبي التشهيد التشهيد هو رفع البناء وتطويله رفع البناء وتطويره ورواه داوود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخرفنها لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى لا تزخرفنها والله المستعان وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المتاجد رواه أحمد أهل السنني إلا التلمذي يقول خطبي معنى قوله لا تزخرفنها أي لا تزيننها وأصل الزخرف الذهب يريد تمويه المتاجد بالذهب ونحوه ومنه قولهم زخرف الرجل كلامه إذا مواه وزينه بالباطل والمعنى أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم يقول فأنتم تصيرون إلى مثل حالها إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في العمل وصار أمركم إلى المراءات بالمساجد والمباهى في تشييدها وتزيينها كما الزخرفة اليهود والنصارى وهذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال الزخرف النكوش والتصوير بالذهب نعم هو بعضهم يعني اجاز حتى هذه المساله لكن هو بعضهم قال ان العله في نهينا هي الافتتان ان الناس كلام عمر بن الخطاب انا الناس يفتنوا يعني بذلك ويكونوا يعني ايه الافتتان يعني ينشغلوا بذلك في صلاتهم اذا راوا البهرجه والاذخارف وكذا في المسجد انشغلوا بها عن صلاة دي وكذلك الزخرفة دي تكون سبب للصمعة والمباهاء وهذه من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في مساجدهم لا ده مسجد في مكيف مسجدك انت مفوش مكيف ده أنا مسجد في كذا انت مسجدك مفوش كذا ده أيضا من علامات الساعة وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دع إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم يد ينادي على شيء ضاع منه لا وجدت عندك اشت النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا هو <أقول> اللفظ هكذا <تصفيق> لا لا الم أرجع إلى سياقة الحديث لكن هي لا وجدتها في صحيحة وعن عمر بن شعيد عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد وعن تناشد الأشعار في المساجد رواه أحمد وأهل السنن وقال التلميذي حسن فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وعن الشراء وعن إنشاد الشعر في المساجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أرضح الله تجارتك وإذا رايتم من ينشد باله في المسجد فقولوا لا رد الله لا رد الله عليك رواه الميدي وقال حسن غريب من هذا بالنسبه البيع والشراء وأما موضوع الشعر فقد اختلف فيه العلماء لا سيما ان حسان بن ثابت كان ينشد الشعر من داع صحيحة أي من نادي صحيح المنصفات المولى عجل النور ده صحيح المنصفات النور ايوه نعم لا دي تراجع ايوه حديث بس ده يستنبط منه من المنصفات النور دي تراجع لكن النور في كلام العرب هي الابواب المدرك المدر... التي تدرك بالبصر الابواب المدركة بالبصر تستعمل مجازا في صحه من المعاني كلام له نور يعني كثرى عن حلاوته و وضع كل لفظ في موضعه ومنه الكتاب المنير ومنه قول الشاعر نسب كان عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصبح عمودا لكن بان معنى انت التقصير ده صدق مره ثانيه ده انا اورد موضوع الايه الشعر في المسجد ثبت ان حسان بن ثابت لما انكر عليه عمر بن الخطاب فقال له حسان قد كنت قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك لذلك العلماء حملوا هذا على وجهين الاول ان النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم والوجه الثاني أن تحمل أحاديث الرخصة في إنشاذ الشعر على الشعر الذي فيه يعني ثناء على المولى عز وجل وذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحث على الزهد ومكارب الاخلاق وما أشبه ذلك أما الذي فيه أنه يحمل على التفاخر والهجاء والتفاخر صفة الخمر ونحو ذلك على ما كان يفعل أهل الجاهلية وبحسب هناك إيه؟ طريقان للجمع الأولى يحمل النهي على التنزيه والثانية يحمل على الشعر الذي لا خير فيه قال وقد روا ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال خصال لا تنبغي في المسجد هذه الخصال التي سيذكرها لا يصح أن تكون في مساجدنا الأولى قال لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوث ولا ينفر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيئ ولا يضرب فيه حد ولا يقطص فيه من أحد ولا يتخذ ثوقا وسيأتي تفسير سيأتي تفسير كل واحدة في كلام ابن كثير وعن واسلة طبعا الحديث الشيخ الأبناء ضعفه في السلسلة الضعيفة وكذلك ضعفه الصيوطي رحمه الله قال عن واسلة ابن الأفقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة أي طيبوها ورواه ابن ماجة أيضا قال ابن كثير وفي إثنابهما ضعف أي كلا الحديثين الماضيين في إثنابهما ضعف كذلك ضعف الشيخ الألبني في الإرواء قال أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنهم وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه هذه الأولى أنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل المسجد طريقا للمرور والعبور منه صحيح؟ نعم صحيح؟ اللي هو لا لا أدري أيوة لكن يقول... هو يقول قد كره بعض العلماء يعني لي... ليش تذكرها هي كلمة العلماء أصلا قال وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ولينثر فيه نبل فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد بثهام أن يقبض على نصالها لأن لا يؤذي أحدا كما ثبت ذلك في الصحيح أي في صحيح مسلم بأن يمسك الجزء الأعلى من السهم حتى لا يتأذى به أحد أو حتى لا يؤذي به أحد مال؟ ان هو لا يشهر في السلح السلح هذا هو ما يؤذي لكن الموضوع لعب الحبشة وكيف بالحراب هذا يعني حتى أن بعض العماء قاله أن دائب الحبشة هو هذا فلم يرد النبي صفام ايه أن يضيق عليهم أو أن يشعروا بكذا فطرقهم إيه يلعبون في المسجد وسيأتي معنا أن الكلام كلام في حال الدنيا أو كلام, كلام الدنيا وكذا كل هذا يجوز في المسجد لكن ينبغي أن تنزه المساجد عن هذا أن وجدت أماكن أخرى يعني أن وجدت أماكن أخرى للعب للعب مثلا بالكرة نجع المسجد إيه ملعبا بالكرة أن كل الحبشة كانوا يلعبون به الحراب قال وأما النهي عن المرور باللحم الني فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث هذه الثالثة فلو أمن هذا جاز لو أمن عدم تلويث المسجد جاز المرور فيه حتى وإن لم يأتي حديث ينع ذلك فالحديث العامة تكفي وأن المساجد كما قال النبي صفامة لا ينبغي أن تكون إلا لذكر الله وقراءة القرآن كما قال لمن تبول في طائفة المسجد قال وأنه وأن لا يضرب فيه حد أو يقتص فيه من أحد فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع ينحكم على أحد بمثلا قطع يده على ما عده بعض العلماء جماعة أن الدماء نجس فلا يتلوث به المسجد وأما أنه لا يتخذ ثوقا فهذا يتثبت بالأدلة الصحيحة فلما تقدم من النهي عن التيع والشراء فيه فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعراضي الذي قال في طائفة المسجد إن المساجد لم تبن لهذا إنما بنيت ذكر الله والصلاة فيها ثم أمر بسجل من ماء فأهرق عليه على بوله هذا معنى الحديث الأول تكون الصلاة الحالة الحديث الثاني جنبوا مساجدكم صبيانكم وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة بتشديد الدال وكثرها وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا طبعا هذا الأثر عن عمر الله أعلم بصحته لكن يعني ينبغي أن لا تترك المفاجد للأطفال والصبيان حتى وان كنا نقول بأن الصبي لا يؤخر في الصفوف وانما يقف بجوار الرجل مدام أتى مبكرا وبكر عنه في المسجيء وكذا إلا أنه لا ينبغي أن يترك المسجد لللاعب فيه لا سيما أن الأطفال يعبثون بكل ما في المسجد ولا يفرقون ما بين الكتب وما بين المصاحف وغير ذلك ومجانينكم يعني لأجل ضعف ضعف عقولهم وثخر الناس بهم فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقديرهم المسجد ونحو ذلك وبيعكم وشراءكم كما تقدم وخصوماتكم يعني التحاكم والحكم فيه ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصد لفصل الأقضية في المسجد لماذا؟ بل يكون في موضع غيره لما فيه من كفبة الحكومات والتشاجر والألفاظ التي لا تناسب أي لا تناسب المسجد ممكن. وليه؟ أيها؟ لا عندي الألفاظ ولهذا قال بعده ورفع أصواتكم لأنه في الغالب في الفصل القضاء بين الناس ترفع الأصوات ورفعوا الصوت في المساجد لا ينبغي وتشتد يعني الحرمة ان كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلمه كما قال البخاري بسنده عن السائب ابن يديد الكندي قال كنت قائمة في المسجد فحصبني رجل أي رماني رجل بحصار فنظرته فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهابين فجئته بهما فقال أي عمر من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من البلد لأوجعتكما أي ضربة فارفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النسائي بسنده العبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال اتدري اين انت وهذا ايضا صحيح وقوله ويقامة حدودكم ورفع صوتكم ويقامة حدودكم وتل سيوفكم تقدم حتى لا يصاب أحد بآذى وقوله واتخذوا على أبوابها المطاهر يعني المراحيب التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة وقد كان قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آذار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضعون وغير ذلك وقوله وجمروها في الجمع يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي بسنده عن ابن عمر أن عمر كان يجمر المسجد يعني يطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة وهذا إسناده حسن لا بأس به ونختم بما في الصحيحين من حديثه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف وفي رواية تضعف على صلاته في بيته وفي السوق خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضع فاحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة قال لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحفت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دان فيه مصلى اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة هذا والله تعالى أعلم وعلم ولذلك مخير نعم هذا